أيها الأخوة الأحباب ها نحن في ليلة كريمة من ليالي المولى تبارك وتعالى ليلة الإسراء والمعراج ليلة النور والعرفان ليلة الضيافة العلوية ليلة معراج الأنوار نلتقي في هذه الليلة في صخرة المباركة في ساحة السيدة نفيسة رضي الله عنها وفي الصراحة فضيلة الإمام الشيخ محمد الشعراوي وفي صحبتي مجموعة من أهل الفكر والعلم فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي هو ضيف هذا اللقاء المبارك وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر يتقدم الحاضرين في هذه الجلسة المباركة وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر وفضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية والأستاذ الكبير الشاعر محمد التهامي والشيخ محمد بحيري المبتهل والسيد محمد عارف والسيد ممدوح المقدم من تلاميذ فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي نرحبكم في هذا اللقاء المبارك ونستأذن فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي في أن نتحدث في هذه الذكرى الكريمة فضيلتكم عرفتم أول ما عرفتم في هذه الذكرى المباركة في برنامج نور على نور وكان حديثكم عن الإسراء والمعراج حديثا شيقا ربما قيل فيه لأول مرة الجديد وفي لقاء معكم تحدثتم عن أنكم ترتبطون بالإسراء والمعراج بذكريات خاصة فلو أردنا أن نتحدث في بداية اللقاء فضلت الشيخ محمد متول الشعراب بسم الله أحمده واستعين وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وبعد فما أسعدني بهذا اللقاء الذي يسر لي صحبة أساتذتي وإخواني ويشهد الله أن للإسراء وللمعراج عندي تاريخا طويلا هذا التاريخ بدأ في سنة 32 وكنت طالبا بمعهد زقاتيق وكان شيخي شيخ المعهد الشيخ أحمد ميكي وكنت قد شغلت بالأدب وشغلت بالشعر فاقترح علي أن أصنع قصيدة في احتفالهم بالإسراء والنهرة. فكان أول إنتاج لي هذه القصيدة وقدم لها أخي المغفور له الشيخ محمد فهمي عبد اللطيف. لا هذه القصيدة كانت أطول القصائد التي قلتها في الشهر وأشهد الله أنني حين انتهيت منها. ثم عدت قراءتها تعجبت كيف أكون بادئا وكيف تأتي بهذه وإن كان فيها بعض الهناء فهي هناء أول الرياضة على الشيء فأحببت مرة أن أنفخها تنقيحا بعد أن قويت كلها ولكن أخي المرحوم محمد عبد اللطيف قال يا أخي هذه تاريخ ملكتك فلا تطمسها لتعلم الناس أنك بدأت عملاقة فخليها كده علشان تبقى فأمر طبيعي لا. فتركتها على ما هي عليه. فضلتك فاكر حاجة منها نعم أنا أفتكر المطلع وأفتكر بعض أشياء فيها لا. كان المطلع يا ليلة المعراج والإسرائي وحي الجمال وفتنة الشعراء الدهر أجمع أن تسر نواته وبما حباك الله ذات روايه هذا هو المطلق بس فضلتك حتى قدمت المعركة عن إسراء ده إنكليفت نعم قدمت المعركة نعم لأنه هو ذلك فيه نعم والقافية أيضا نعم. نعم وعد ذلك تكلمت عن يوتم الرسول اللي افتكره أنا فأسأل ذكرت السماوات السابع واللقاءات وكل حاجة قلتها لكن اللي باقي عندي في ذهني أنني تكلمت عن يوتم سيدنا رسول الله فقلت فيها نعم اليتيم كلؤلؤ في يتمه وليتم كونك فاقدا النظراء، كلا أذك عين الله دون رعاية أبوة تحن ودون زرائي وإذا الأناية لاحظت كعيونها منفى المخاوف عنك في إغضائي ثم تعرضت أيضا للمسألة التي كانوا يسيرونها هو بالجسد وبالروح وشعر. قالوا بأنك كنت في سنة الكبر وسريت ثم عرجت في اغطائك قد كنت يقزان بجسمك ساريا لكن رجعت بسرعة العطائ لا لا هذا ما بده خاله هذه هذه في أيامه ومع ذلك جئت حينما ألحق علي أخي طال الله ومرأو الشيخ أحمد فرات في أن يعني أعطي حديثا في بالإسراء والمعركة في التلفزيون وأنا كنت يعني لسه في السعودية مزاهد في الحكي هذي فتوسل لي واحده بناتي فاطمة وقال لا خلى ابوك يطفي عليا وجاني خالي يجي وي سجل الحديث ده فروحت سجلت بقى ثلاث احاديث في الإسراء والمعراج فتركت دي رابطتي بالاسراء وبال وبالمعراج اولا في تناول الحديث ما حبش اعملها قصه كده وأشرحها أنا حتت جبت الحتت اللي فيها وقفات الحتة الأولى اللي كانت فيها الوقفة أنهم أنكروا على رسول الله أن يأتي من من المكة إلى بيت المقدس ويرجع في ليلة وحدة فأنا قلت هم ظلموا ليه لأن الفعل بد أن ينسب إلى فاعله لم يقل محمد صلى الله عليه وسلم سريت من مكة لبيت المقدس ولا عرجت من بيت المقدس للسماء وإنما قال أسري به فيجب البحث في الفاعل لا في الواقع عليه الفاعل من الذي اسر به ربه نشوف الرب له الزمن يتحكم فيه لا ابدا قوه القوى الحق واحنا نعرف بقانون الحركة اللي بيقولوها في الهندسه ان السرعة الزمن يتنافر مع السرعه يتناسب مع السرعه تناسبا عكسيا فكلما قويه السرعة قل الزمن انا ان سافرت الى الاسكندرية في راكبا حمارا او راكبا حصانا او راكبا سيارة او راكب طيارة او راكب صاروخ كل الزمن يجي بمناسبة القوة فكلما كثرت القوة قل الزمن انسبوا الاسراء والمعراض لله تطلع قوة القوة ويطلع لا زمن لهذا يعترض المعترض ويقول لا ليس له زمن مع ان يقعد ليلة لان رسول الله رأى مرائي خاصة هو اللي رأى بقى يبقى زمن وهو المتحكم في الطول لكن السرعة نفسها من ما يحدش له فيها كلام ادى حتة الشيء الاخر انه رضيت على حتة الجسد برضو والإيه والروح قلت شاء الله سبحانه وتعالى ان يجعل الرد على شبهات الحاضرين الان موجود من الجاهلية القديمة الذين واجهوا رسول الله لأنه حينما أخبر به قالوا أتدعي أنك أتيت بيت المقدس وعركت في ليلة واحدة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرة فلو أنهم قال أنها رؤيا أو روح ما قالوا هذا مدام نضرب إليها أكباد الإبل شهرة يبقى فاس حركة بحركة مخسوش رؤية لها فإذا قول الحق سبحانه وتعالى سبحان الذي أثر بعد ديلة استألها بكلمة سبحان سبحان معناه أنه سأتعرض لأشياء تخالف الأشياء فحين تتعرض لأشياء تخالف الأشياء اذكر مع سبحان الله تنزيها له في ذات في صفاته في أفعاله فإذنين. وحينما تكلمنا عن عن, عن الإصراء بهذا الموضوع قالوا تكلمت عن آيات نرياه من آياتنا والسماء والآيات الكبرى فقالوا ان موسى له آية برضو قال ربنا له في الأرض لنرياه من آياتنا, آياتنا الكبرى لموسى في الأرض وبرضو قالها للرسول في آياتنا نرياه من آياتنا الكبرى هنا كبرى هنا كبرى وقلت له لا دي كبرى الارض وهذه كبرى السماء لا نعرف هذا الفد وبعد ذلك اقول تعالى الايات ان ربنا ايده باشياء من اذرى ما يقول الطريش جعلت جعلا لمن يدل على محمد او من يقبض عليه ليحول بينه وبين نجا فكل واحد استشرف لهذا فكيف يكون قائده في المسير وفي الحركات وفي كافر واحد كافر ولا يستطيع يأخذ العطاء اللي هم عاملينه ولا الجوع اللي هو عاملينه أحد من الآيات العجيمة النيبء هادي الذي يهدي خطى رسول الله وهو الهادي المطلق كافر هو اللي يدل في على الطريق ويأخذ دينه ويأخذ دين. ومع ذلك تكلمت عن صراخه وعن وعن وعنه وعن بآخره وبعد ذلك قلت وأما الإسراء فكان مقدمة لأمر أعلى هو جاء الإسراء لويري الله سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله بعد جفوة أهل الطائف وما صنعوه معه فقال له هذا عزاء لك إذا كنت قد لقيت جفاء من الأرض فسأعطيك حفاوة السماء طب وقال المعراج لأني المعراج آية أرضية علم الإسراء آية أرضية والنعراج آية سماوية فيمكن لمحمد أن يستدل بوصف البيت بالقبائل اللي لقىها في الطريق فيستدل على الأمر المعجز بشيء يؤيده الحس والمشهد. فيكون مقدمة أن الذي طوى له الزمان في الأرض هو اللي يقدر يرضيه السما بقى في قانون ثاني. تبع أيضا الإصوات مقدمة للإقناع بالايه، للإقناع بالمعرفات. وبعد ذلك تكلمت عن الرؤيا والخلاف فيها الرؤية. قلت لهم موسى فخصه الله بال بالتراب. فمش بعيد أن يخص الله رسوله المفضل خاتم الرسل بأن يراه ولكن الله سبحانه وتعالى في كتابه عالج الأمر علاجا تتسع له العقول عشان الله ستعوت شيء وبعد الآن ما زغ البصر وما طغل قضرها من آيات ربي آيات ربه الكبرى يعني أكبر الآيات يبقى لو قلناها في لي ثم هذا علم لا ينفع وجعل أيضا لا يضر وأنا يعني بس باعتدر انني تكلمت في حضرة مولانا وفي حضرة الشيخ المفتي وفي حضرة الاخل واسأل الله سبحانه وتعالى ان افسح المجال بقى لمن يريد ان يحصفنا بشيء في الاسراء ان شاء الله دعم وفضلت الامام الاكبر يمكن يتحدث معنا عن عملية الربط بين المسجد الحرام والمسجد الاقصى يعني الرمز في هذا رمز مسألة الاسراء من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لابد انا لها دلالة هذه الدلالة اللي اريد تعرف عليها. لو تفضلتم الفرطة للغة العربية تعدد عندما نجلش لجوار امامنا وشيشنا وأستاذنا طبيل الشيخ محمد متولي الشعرار الله يبقى فيك أعطال الله عنه إذن لمطار ومتعه بالصحة والعافية وانطقنا لكي نستفيد من علمه ومن تواضعه فقد علمنا فضيلته الكثير من التوجيهات الثامية والآداء والعافية فعندما نجلس إلى جوار فضيلته إنما هذا ما يبيح لنا، وعندما نتحدث عن الإشراق وهو من الأحداث التي سجلها القرآن الكريم والقرآن الكريم لا يسجل إلا الأحداث الهامة. سجل القرآن الكريم ما جرى بين الأنبياء عليهم السلام والسلام وبين أقوامهم، وسجل القرآن الكريم جانب كبير من الغزوات التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم عندما يسجل الأحداث إنما يسجلها بعطرة. ولأخذ الدروس النافعة من هذه الأحداث وكما قال أستاذنا افتتحت الآية الكريمة التي تحدثت عن الإصراء بقوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبد أي جل وعظم شأن الله الذي أسرى بعبده والتعبير بلفظ العبد والإضافة إلى الخالق عز وجل هذا دليل واضح على أن الإسراء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بجسده وروحه وفي اليقظة لأنه من المعروف بأن التعبير بالعبد يعني بالذات التي تتكون من الروح ومن الجسد فالتعبير بقوله تعالى بعبده من المسجد الحرام الذي بمكة وهو أول بيت وضع في الأرض من أجل إخلاص العبادة لله رب العالمين كما قال سبحانه إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا إذن بدء الإسراء كان من المسجد الحرام ونهاية الإسراء كانت إلى المسجد الأقصى الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الذي بمكة الى المسجد الاقصى الذي بفلسطين بالقدس الشريف وهو احد المساجد التي لا تشد الرحال الا اليها كما جاء في الحديث الشريف لا تشد الرحال الا الى ثلاثة المساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى تقيقة مما يشفع للرؤية ان سيدنا موسى حينما طلب رؤية ربه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخرى موسى صعيقا نعم حين يقال في شأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اذ يخشى السدرة ما يخشى نعم يمكن ده يشفع بيمكن لموضوع الرؤيا، فبرضه يمكن فضلتك فضلتك رحمة عمر هاشم نعم نعم نعم بس احنا يعني فاهمين ان موسى لحينما سأل ربه الرؤيا نعم قال له لم تراني نعم مش لنقرى نعم فرق كبير جدا انت متراني عندما منافاش الرؤية لطلقها نعم, نعم ان لو ذكر ربه لنقرى اي مودة ادعو الشيء الاخر ان الله اعطاه درسا ماديا نعم فلما تجلى ربه للجبل يبقى ربنا يتجلى على بعض خلقه نعم بس المتجلي عليه يصبر ولا ما يصبر اذا كان المد... اذا كان الجبل اندك وخره موسى صائقا لاندكاك الجبل فت... فاني موسى ما تحملش المتجلي عليه فكيف يتحمل المتجلي نعم لا طب ليس كما انك بقى إذ يخشى السدره ما يخشى وما زاغ البصر وما طرا نعم بتروح اتفضل نحن يستشعر الإنسان في هذا اللقاء الروحي وأنا شخصيا أشعر الآن بارتياح نفسي وسعادة روحية غامرة كأني في روضة من زياد الجنة في صحبتي إمامنا العارف بالله صبيلة إمام محمد رلي الشعراء وروحي مرتبطة بروحي وقلبي مرتبط بقلبه وأحبه في الله حب الجنة فأرجو أن يسمح ويتسع صدره لأن ننعم ونفترف من أنواره وعلمه أكثر منا نحن في أنواره كما, كما نبه فضيلة لنا فضيلة لنا أنا جميلة لك وشيئة لما تسمعونه لألتك من العلم من أستاذنا الشعراوي أن هذه الليلة أطلع الله تعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما لم يطلع عليه أحدا من الأنبياء والبرسلان لأن لله حكمة في ذلك لنريه من آياتنا أطلعه على أمور نسميها نحن في دراساتنا الأزهرية في علم التوعيد بالأمور السمعية أي التي يكون طريق معرفتها لأي رسول هو السماع يسمع من الوحي ويقول له إن الجنة النار سدرة المنتعة ثواب الطائعين عقاب العاصين كل ذلك طريقه السماع لكل الرسل إلا سيدنا رسول الله, الله, الله فطريق السماع كانت الرؤيا والمشاهدة فأطلعه الله في هذه الليلة على هذه الأمور الغيبية السمعية ليكون حديثه لأمته حديث من رأى ومن سمع الله لأن الله ختم به النبيين ولأن رسالته خالدة وباقية إلى أن يقوم الناس لرب العالمين فكانت هذه المرئية في هذه الليلة المباركة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبيتا لقلب وتثبيتا للمؤمنين معه وتثبيتا لأمته عبر العصور إلى أن يقوم الناس لرب العالمين لأن كل رسالة من الرسالات السابقة وكل رسول من الرسل السابقين كانت رسالته محدودة وزمنه كان محدودا فإذا لحق بالرفيق الأعلى جاءت الرسالة الثانية فنزقتها فأمته كانت مطالبة بالإيمان فقط والعمل أما هذه الأمة فهي إلى جوار ما طلبت به الأمم السادقة من الإيمان والعمل فهي مطالبة أن تقوم برسالة رسولها ويقوم العلماء ويبلغون رسالة رسوله إلى أن تقوم الساعة ولذلك العلماء ورثت الأنبياء فكان لهذه الرسالة العموم والخلود إلى أن تقوم الساعة فكانت هذه المرئيات تثبيتا لحجة هذه الرسالة وكانت معجزة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يطلع الحبيب حبيبه على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حتى حظي في الرحلة السماوية برؤية رب البرية سبحانه وتعالى وهذه المقارمة التي تفضلت سيادتك بالإشارة إليها أنا أذكر بيتين للعارف بالله الشيخ البرعي وهو يوازن بين لن تراني بالنسبه لموسى وما زاغ بصر بالنسبه للعبد <تصفيق> <تصفيق> فقال ولو قارنت لفظه لن تراني بما زاغ الفؤاد فهمت معنى <تصفيق> الله موسى خرم رشيا عليه واحمد لم يقل ليزيغ ذهن عليه وبعدها في نقطه اخرى في نقطة أخرى إن هذه الرؤيه متاحه لاحد المسلمين في الاخره وجوه يومئذ الناظره الى ربها ناظره فلما لا تكون تكريما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالدنيا يعني حقيقة يعني إذا كانت متاحة لأحد المسلمين المسلمين العاديين جدا في الأخيرة فضد دكتور ناصر برضو نشره حديثه الله بسم الله الرحمن الرحيم قضيلة مولانا الأساز دكتور محمد متولي الشعراوي عالم الأمة الإسلامية وفقيهها ومجدد الدين في كثير من الأمور العصرية ومع معية مولانا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأظهر وأنا في هذا اليوم أجد نفسي عاجزا أمام هذه البحور العلمية أن أن أتقدم بشيء وكل ما في الأمر أنني فقط يمكن أن أضيف أن هذه الليلة المباركة إنما هي امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم التي من الله على نبيه محمد خاتم الانبياء والمرسلين بان تلتقي الارض بالسماء وليتحقق للمسلمين في هذه الليلة المباركة ان يكون الاسلام وخاتم الديانات السماوية والله ولان يكون دين محمد صلى الله عليه وسلم هو للعالمين جميعا ورحمة لهم الى ان يرث الله الارض ومن عليها كان من حكمة الله سبحانه وتعالى ان يكون الاسراء والمعراج رمز لوحدة الانبياء جميعا تأكيدا على أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه آخرهم لكنه إمامه الله الله إن شاء الله وأن هذه الإمامة إنما تبقى له ولأمته إلى يوم القيامة وتستمر هذه الإمامة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارك الله حوله الى ان تقوم الساعة ويظل الرباط بينهما قائما ومستمرا لا ينفصلان ابدا